محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا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 قادجا اكون بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال لسال قومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم إذ جعل فيكم اذ جعل فيكم انبياء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 113. لكن ليبدوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فنبئكم بما كنتم فيه تختلفون 114. وأنحكم بينهم أَذَرْهُمْ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 ان قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَا اللَّهُ مَا هُنُلُه غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ولا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 الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون والنصارى من آمَنَ بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل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 ونعلمَ أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا زل علينا مائدة, مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن